يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم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 قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين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 نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون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 نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون, يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم, واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط